كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فاستقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة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 ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن كثو أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أمة الكفر فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون الا تنتقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم باخراج الرسول وهم بداوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين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 امحسبتم ان تتركوا ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله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 يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها خالدين فيها أبدا إن الله عاده när jag är الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباء أبكم وأبناؤكم وإخوانكم وإخوانكم وأزواجهكم وعشيرتكم وأموال وأموال نقت رفتمها وتجارت تخشون كسادها ومساكن ومساكن ترضونها أحب إليكم من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 ودبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا وأنزل جنودا لم تروها وعدّب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين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 يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان إن كثي من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكذّون الذهب والفضة ولا يعافقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمر عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون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 أرضيت بالحياة الدنيا من الآخرة فما متى عُلْحَياةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إلَّا قَلِيلٍ إلَّا تَأَفِّرُ يُعْذِبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلُ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ وَيَسْتَبْدِلُ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْءٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانيَثنين إذ أخرجه الذين كفروا ثانيَثنين إذهما في الغار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 إِنَّ فِي رُوحِ فَافَ وَثِقَالَ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنَفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ لَو كَانَ عَرْضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَتَبَعُوكَ وَلَكِن بَعَدَتْ عَلَيْهِم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 عف الله عنك لم اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم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 ولكن كره الله بعاثهم فثبّطهم وقيل قعودوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خدا لهم ولأوضع خلالكم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 وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقولوا اذل لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين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 إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ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 فإن أعطوا منها رضوا وإلا لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله سيأتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب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 ولئن سألتهم ليقولن إنما كننا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كلتم تستهزؤون لا تعتذرون لا تعتذرون قد كفرت بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم وَيَقَبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم, نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذابهم مقيم كالذين من قبلكم كانوا اسد منكم قوه كانوا اسد منكم قوه واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبركم بخلاقهم وخضتم, وخضتم كالذي خاضون أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن, ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة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 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ رِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يا <سؤال> أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلظ عليهم وما أواهم جهنم وبأس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفر بعد إسلامهم وهم وبما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله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 فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون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 والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم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 نرحل المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا وكرهم ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا نار ما أشد حرا لو كانوا يفطهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون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 ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وما هم فاسقون ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون وَإِذَا أُزِلَتْ صُورَةٌ أَنَا مِنُ الْلَّهِ وَجَاهِدُ مَعَ رَسُولِهِ إِسْتَأْذَنَكَ أُلُوَّ الطَّوْلِ مِنْهُمْ إِسْتَأْذَنَكَ أُلُوَّ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَاكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ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 سيحلفون بالله لكم إذا طلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون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 والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما يوافق مغرمو ويتربص بكم ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأمصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان الرضي الله عنهم ورضوا عن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 ولكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم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 وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله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 واغفروا للمشركين أي يستغفرون المشركين ولو كانوا لقربا من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفر إبراهيم لأبيه إلا عما وعدت وعدها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 ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أي يتخلفوا عن الرسول الله أي يتخلفوا عن الرسول الله ولا يربو بأفسهم عن نفسه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 وما كان المؤمنون ليانفروا كافه فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقّطه في الدين ليتفقّطه في الدين وليحذر قومهم إذا عرجوا إليهم لعلهم يحذرون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 لقد جاءكم رسول من أفسكم عزيز عليهما عنتم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسب الله